هذي ناس حب الشوارق من النساء والبني وما والقناطير من الذهب والفضه والخيل والكسوم ومن الخيل المتوامه والانفام والخيل هذي ما Well. <laughs>